إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصي في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ وَلُوا إا تَطيَو نابِكم لَِّم تَ تَعُول نَنُ مَكم وَلا يَ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة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 لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الْدَيْنَ مُحْضَرٌ وَآيَةُ الْأُوْلَى الْأَوْضُلْ مِيتَةُ أَحْيِينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْلًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُرْو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 نسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاذك العرجون القديم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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لديهم ضرٌّ فاليوم لا تظلم نفس شيئاً لا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كون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 استقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون هذه جهنم التي كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يغصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحبا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 أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنون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 أي أن أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا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 وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبلوثون أو آباؤنا الأولون قلنا عم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم